بوك تو كفين أربعة, <وخمسون. تصفيق> أربعة <وخمسون>. <تصفيق> التسوق التسوق <تصفيق> مشاتوس أجاتي دوناتسون أريد أن أشتري هدية اريد ان اشتري هديه ولكن ان لا تكون غاليه كثيرا ولكن أن لا تكون كثيرا شو ربما شنطه يد, ربما شنطة يد. اي لون تحب اي لون تحب شو بني او أبيض اسود بني او ابيض شو او كبيره او صغيره, كبيرة أو صغيرة؟ شو مريتاس فيدي تشتيون مي باتس؟ أتسمح لي أن أرى هذه؟ أتسمح لي أن أرى هذه؟ شو جي أستس اللادو؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ أو شو البلاستو؟ أو هل هي من جلد صناعي؟ او هل هي من جلد صناعي؟ اللا دو كومبرينابل من جلد طبيعي طبعا من جلد طبيعي طبعا تيو استاس ا بارتي بونا هذه نوعيه ممتازة. هذه نوعيه ممتازة. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. جدا. هذه تعجبني. هذه سأأخذها شو هل يمكن أن استبدلها إذا لازم هل يمكن ان استبدلها اذا لازم بالتاكيد بالتاكيد نغلفها كهدية. نغلفها كهدية. <تصفيق> هناك الصندوق. الدفع. هناك الصندوق.